122. وأنا فاستمع لما Hãy <cười> subscribe دَقَّ مِلْسَانِيَ فَهُوَ قَوْلِي وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِهَا 124. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا 125. قال قد يا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 سماء ما <تصفيق> ك في <تصفيق> سحري من لذي فجعل بيننا و وعدا فَتَأْوَلُ الَّذِينَ عَنفَجَمَعَ كَانَهُ ثُمَّ أَكَا وَلَمْ لَهُمْ مُسَاوِي لَكُم لَا تَخْتَوُونَ مَّا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 وَلَا تَقْبَضُوا وَق